اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك و ن س ت ه د ي ك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسله اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من إتمام القرآن اللهم لك الحمد أن ي س ت لنا إتمام القرآن والتوفق للصيام والقيام اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة و آ ل ا ئ ك الجسيمة حيث أرسلت لنا أفضل ر س ل ك وأنزلت علينا خير كتبك وشرات لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا من خير أمّة أخرجت ل ل ن ا س وهديتنا ل م عالم دينك الذي ليس به التباس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 اللهم افعنا وارفعنا بالقرآن العظيم اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم اللهم جعل لكتابك من التالين ولك به من العاملين وبالأعمال لقائمين وبالأعمال لمخلصين وبالقصد قائم، وعن النار مزحزحين، وفي الجنان منعمين، وإلى وجهك ناظرين، وعلى الصراط عابرين، وعلى حوض نبيك والدين. اللهم جعلنا من يقرأ القرآن فيرقاء ولا تجعلنا من م يقرأ القرآن ف ي ش ق ا اللهم جعلنا من م يقرأ ا ل ق ر ا ن فيرقاء ولا تجعلنا من م يقرأ القرآن ف ي ش ق ا اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله و ي ح ذ م حرامه ويؤمن بمشابهه ت ويعمل بمحكمه و ي ت ل و ه آناء الليل وأطراف النهار على ا ل و ج ه الذي يرضيك عنه اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم جعل القرآن العظيم لقلوبنا ض ي ا ء ولأبصارنا ج ل ا ء ولأحزاننا ذ ه ا ب ا ولذنوبنا م م ح ص ا وعن النار م خ ل ص ا اللهم جعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم جعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم جعل القرآن لنا في الدنيا قرنا وفي القيامة شفيعا وعن النار س ت ر ا وحجابا وإلى الجنة قائدا وإلى الخير دليلا وإماما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ا خ ت م ل ن ا شهر رمضان بربوانك اللهم اقتملنا شهر رمضان بربوانك اللهم اقتملنا شهر رمضان بربوانك وأجرنا فيه من عقوبتك و ن ي ر ا ن ك وجد علينا بمغفرتك و ر ح م ت ك ورضوانك وهب لنا ما وهبته لأوليائك وجعلنا م ِ من وفرت له قسامه وأسعدته بطاعتك ف ا س ت ع د ل ما أ ما ما ما ب ر ح م ِ ك يا أرحم الراحمين. اللهم جعلنا عند ختمه من الفائزين وعند الثواب من الحائزين وعند الجزاء من الحائزين ب ر ح م ت ك يا أرحم الراحمين اللهم جعلنا عند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولك في جميع أمورنا ذاكرين ولك في جميع أمورنا راجل ولا تجعلنا م م ن استحوت الشياطين ولا تجعلنا م م ن استحوت الشياطين ف ق ذ ف ت في الجحيم برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله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 يَرْجُونَ رَحْمَتَكَ و َ ي َْ ش َ و ن َ عَذَابَكَ. اللهم فاطهم ولا تحرمهم وأكرمهم ولا تهنهم وآثرهم ولا ت ؤ ث ر عليهم وأعطهم ولا تحرمهم وكلهم ولا ت ك ن عليهم وجعل هذا الشهر شاهدا لهم لا شاهدا عليهم وجعل القرآن شافيا لهم يا رب عالمي ن اللهم ما أنزلت في هذه الليلة من رحمة وخير وبر فجعلنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزلت فيها من بلاء وفتن فاصرف عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت حق من ع ب د وحق من ذكر و أ ض ف من ملك وأجود من س ئ ل وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ندلك لن تطاع إلا بعلمك ولن تعصى إلا بعلمك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك أقرب شهيد وأدنى ح ف ي ظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت ا ل آ ج ا ل ونسخت الأجال وكتبت الآثار القلوب لك مفمية والسر عندك علانية الحلال ما أحلت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر أمرك والخلق خلقك ونحن عبيدك بنو عبيدك بنو إ م ا ئ ك نسألك يا الله أن ت ج ِ ر ن ا من النار اللهم ا ج ر ن ا من النار اللهم ا ج ر ن ا من النار اللهم ا ج ر ن ا من النار اللهم ت ق ق ا ب ن ا ورقب ا آبائنا و أ م ه ا ت ن ا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ت ق ب ل صيامنا وقيامنا وركوعنا يا رب العالمين اللهم إنك ع ف و تحبنا و ع ف و ا اللهم إنك عفون تحب العفو فعف عنا اللهم إنك عفون تحب العفو فعف عنا اللهم إن عبدك بنو عبدك ي بنو إ م ا ئ ك نواصينا ب ي د ك ماضن فينا حكمك عدل فينا ق ض ا ك نسألك بكل اسمه ولك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك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 اللهم لنا منهما جهلنا وذكرنا منهما نسينا ورزقنا تلاوته ا ن ا ء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي ر ي ك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا دينا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي إليها معدنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما ق ر ب بليها من قول أو عمل و ن ع و ذ بك من النار وما ق ر ب بليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه و ز و ا م ع ه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك ا ل درجات علام الجنة يا رب العالمين اللهم إنت ربنا لا إله إلا أنت ل ق ت ن ا ونحن ع ب ب د ك ونحن على عهدك موعدك مستطعنا نعود بك من ش ر ن ا صنعنا نبو لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإن ه لا يغفر الذنوب إلا أن اللهم اعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وحدنا و ي س ر الهدا لنا وانصرنا على من بغا علينا اللهم جعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك ر ا غ ب ي ن لك راحبين اللهم تقبل توبتنا واصلحبتنا و وثبت حجتنا وحدق لبنا ويسر أمورنا وطه القلوبنا واسمن سخيمة قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم جعلنا من الشاكرين بآلائك الصابرين على بلائك. الناصرين لأوليائك. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وآثرن ولا ت ؤ ث ر علينا، وأكرمنا ولا ت ه ن ا وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل ثن والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمةك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خشية في الغيب والشهادة والقصد في ا ل غ ن ى والفقر وكلمة الحق في الغضب و ا ل ر ض ا نسألك ق ل ب ا س ل ي م ا و ل س ا ن ا ص ا د ق ا نسألك من خير ما تعلم ونعود بك من شر ما تعلم ونستغفرك من ما تعلم إنك ع ل ا م الغيوب اللهم فلالمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ا ق ف ل جميع موت المسلمين الذين شهدونك بوحدانية ولنبهك برسالة وماتوا على ذلك اللهم ا غ ف ر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخدهم و ا ص ل ه م بالماء والثلج والبرد و ن ق ه م من الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين و َ ا ر ح م ن ا ا ل ل ه ه ُ م ب ِ ر ح م َ ت ِ ك َ إ ذ ا ص ر ن ا إ ل ى م ا صَارُوا إ ل ي ه ب ِ ر ح م َ ت ِ ك َ أ َ ر ح َ م ا ل ر ا ح ِ م ِ ي ن ا ل ل ه م إ ن ن َ ا ن س أ ل ك َ ا ل ب و َ ا ن ك و َ ا ل ج ن َّ ة و َ ن ع و د ُ ب ِ ك م ن ْ س خ ا ط ك َ و َ م ن ا ل ن ا ر اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين و د م ر اللهم عداك عداء الدين من ا ل ك ا ف ر ي و ا ل م ن ح د ي ن اللهم انصر من نصر الدين و ا خ ذ ر اللهم من خذل الإسلام والمسلمين اللهم ا ن ص ر د ي ن ك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاسره بنفسه وجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء اللهم وفق منا بتوفيقك وأيده بتأييك اللهم ا ن ا ه برعايتك. وأسبق عليه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين اللهم وفق العلماء العاملين والدعاء المخلصين اللهم نصر المجاهدين لإعلاء كلمتك في كل مكان اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وحفظهم من كل س و ء يا رب العالمين اللهم اقظ أعيننا بعودة المسجد الأقصى اللهم اقظ أعيننا بعودة المسجد الأقصى إ ل ديار المسلمين اللهم اقظ أعيننا بالمسجد الأقصى في ديار المسلمين برحمةك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم م غ ف ر ا ت ك والغنية م من كل بر والسلامة من كل ف م والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أ غ ث ن ا اللهم أغسنا اللهم أ غ ث ن ا اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعل من القانطين اللهم فر ج م المحمومين من المسلمين و ن ف س كرب المكروبين وقض الدينان المدينين و ا ش ف م ر ض ا ن ا ومرض المسلمين اللهم إنا نسألك لبواك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا ظلمنا م ف س ن ا وإن لم تغفر لنا و ت ر ح م ن ا لنكونن من الخاسرين ربنا آ ت ن ا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعذ علينا رمضان أعوام عديدة اللهم أ ع د علينا شهر رمضان أعوام عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وحياة سعيدة اللهم ع ت علينا شهر رمضان أعوام عديدة وأزمنة مديدة ونحن فيه صحة وعافية وحياة سعيدة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صل ت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبالك على محمد وعلى آل محمد كما برفت ا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله.